سبي يا وعانا على خياني وتلا اضطر ترجع علياني وليت اضل صوتك ويشرب بشفوف اسكينا عيص وسطين ندينه مخدر سنين شوفوا بيت في حيد سيها ويغنوا بالوطن كيفها ويقدم كل دعم سننا ويشربت فوق اسكنا بس على خياني واتهبطت رجع علياني وي له دمع سوجف فينا وي شرب دفوف اسكينا مشيت أذت فرحتي الماضي وباسمتي الحاضر ورسمة جف ذبيحي وعي النهار حيوك رسمة جف في لوح قبالي والمدمع ساكن دلالي تمنى يعود ويروينا ويشرب تشفوف اسكيهنا بسبي اوعن على خياني واتى اضطر ترجع علياني ويا لطا صوتك ويشرب تشفوف اسكيهنا اصي تجي عيوني ساعه الخير في هذا الحالتنا الطار عباس يطوف فوج العسكر ويطلب للقامه ويشرب الكف مسكينا مسبي وعانا على خياني واتي هاطر ترجع علياني وی وردا بسو کفياني وی اغوا ما بين العسكر والخنا اصبح حوالينا بنص يتمنى بشف يصدني انا ويشرب دفق اسكين اسكين بسبي وعانا على خيامي وتضطر ترجع علياني ويا لطاف سو كفينا ويشرب دشفه بس